اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وصلى الله على محمد وآل وافوض أمري إلى الله إن قصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ولا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلي اللهم على محمد Satsang <tihri>